كأنننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون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 ولا يكاد يبين 110. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه نهم كانوا قوم فاسقين، فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعب، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.